126. <الفلام> الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 128. وأنزلت ثورات والإنجيل من قبل هدى للناس الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو فقام إن الله لا يخفى علينا شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء خداوند